الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل هذا القرآن عوجا وميلا عن الحق طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدنيه ثواب ما كفينا فيه أبدا خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 انا جعلنا ما فوق وجه الارض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم ايهم احسن عملا بما يرضي الله وايهم اسوا عمل لنجزي كلا بما يستحقه وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وانا لمصيرون ما على وجه الارض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات وذلك بعد انقضاء حياتي ما عليها من المخلوقات فليعتبروا بذلك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لا تظن أن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه اسماءهم من آياتنا العجيبة بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اذكر أيها الرسول حين التجا الشبان المؤمنون فرارا بدينهم فقالوا في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا أمدا ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكفهم في الكهف أعلموا بمقدار ذلك الأمد نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مريت معه إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق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 حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده فقالوا له ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا لقد قلنا إن عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك إليه وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي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 ما يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهران القومكم وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه لَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا فَانْتَظِرُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَأَلْقَى اللَّهُ النَّوْمَ عَلَيْكُمْ وَحَفِظَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِ واعترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإن جائهم من قومهم من عجائب صنع الله الدالة على قدرته من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو وتحسبهم ايقاظا وهم رقود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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فليظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مُدَّةٍ طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن الْمُدَّةِ التي مكثوها نائمين فَأَجَابَ بعضهم مكثنا نائمين يوما أَوْ بعض يوم وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا فليأتكم بقوت منه وليتأن في دخوله وخروجه ومعاملته وليكن لبقا، ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا إن قومكم ان يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجاره او يرجعوكم الى ملتهم المنحرفه التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق وان رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنمتهم سنين كثيرة وايقاظهم بعدها اطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق وأن القيامة آتية لا شك فيها فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم ربهم أعلم بحالهم فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عندها وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم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 وربّي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم قل أيها الرسول ربي أعلم بعددهم ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشأنهم، ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم، فإنهم لا يعلمون ذلك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا، إني فاعل هذا الشيء غدا. لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه وهو توجيه لكل مسلم إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ومكث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمائة سنين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 الله أعلم بما مكثوا في كهفهم وقد أخبرنا بمدة مكتهم فيه فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء وما أسمعه فهو يسمع كل شيء ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحد. فهو المنفرد وحده بالحكم ولما بين سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه فقال واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وقرأ أيها الرسول وعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن فلا مبدل لكلماته لأنها صدق كلها وعدل كلها ولن تجد من دونه سبحانه ملجأا تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سواه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل أيها الرسول لهؤلاء اللهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ما جئتكم به هو الحق وهو مِنْ عند الله لا من عندي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 يغاث بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به فهو لا يغني من عطش بل يزيده ولا يطفئ لهاب الذي يلفح جلودهم وسأت النار منزلا ينزلونه ومقام يقيمون فيه ولما ذكر الله ما أعد للظالمين من عذاب ذكر ما أعد للمؤمنين من ثواب كريم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة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 اولئك الموصوفون بالايمان وفعل الاعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها ابدا تجري من تحت منازلهم انهار الجنة العذبه يزينون فيها باسوره من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه يتكئون على الاسره المزينه بالستائر الجميله حسن الثواب ثوابهم وحسنت الجنه منزلا ومقاما يقيمون فيه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 جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب وأحطنا الحديقتين بنخل وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فاتمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وفيا كاملا واجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه لي وأثر فيه مغترا أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب قال الكافر ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها لما اتخذت لها من أسباب البقاء وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن أن القيامة حادثه إنما هي حياة مستمرة وعلى فرض وقوعها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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعدك لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن أنا لا أقول بقولك هذا وإنما أقول هو الله سبحانه رب المتفضل بنعمه علينا ولا أشرك به أحدا في العبادة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وهل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا، فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا. فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك وان يبعث على حديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك ارضا لا نبت فيها تزلق فيها الأقدام لملوستها أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يذهب ماؤها غائرا في الارض فلا تستطيع الوصول اليه بوسيله واذا غار ماؤها فلا بقاء لها واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احدا وتحقق ما توقعه المؤمن فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بدل في عمارتها وإصلاحها من أموال والحديقة ساقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب ويقول يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الزياح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع فأصبح هذا النبات متكثرا متفتتا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى فتعود الأرض كما كانت وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء فيحيي ما شاء ويفني ما شاء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا ولا نفعل المال في الآخرة إلا إن انفق فيما يرضي الله والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينه وهي خير ما يؤمله الإنسان لأن زينة الدنيا فنية وتواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد واذكر يوم نزير الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لذوال ما عليها من جبال وشجر وبناء وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمون فرادا حفاة عراتا غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجزيكم فيه على أعمالكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 ومن آخر إياه بشماله وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي ويقولون يا هلاكنا ومصيبتنا ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا ولا يظلم ربك أيها الرسول أحدا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم بئس وقب حصنع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما بل لم يكونوا موجودين وما اشهدت بعضهم خلق بعض فأنا المفرد بالخلق والتدبير وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا فأنا غني عن الأعوان ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا واذكر لهم أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه وهو نار جهنم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وعاين المشركون النار فألقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الامثال ليتذكروا ويتعظوا لكن الانسان وخاصه الكافر اكثر شيء يظهر منه المجادله بغير الحق وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وما بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصيروا القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية ومن أظلم من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 وَإِن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ولا أحد أشد ظلما من ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن التعاض بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها لن ناجعنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن وفي اذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سمع قبول وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه ابدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي اذانهم صمم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم الى معاجله المكذبين به بالعذاب قال الله له وربك ايها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمه التي وسعت كل شيء ومن رحمته انه يمهل العصاه لعلهم يتوبون اليه فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا لكنه حليم الرحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا بل لهم مكان وزمان محددا إن فيه على كفرهم واعراضهم إن لم يتوبوا لن يجدوا من دونه ملجا يلجاون إليه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وجعلنا لاهلاكهم وقتا محددا واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا واذكر ايها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوسف لا ازال اسير حتى اصل ملتقى البحرين او اسير زمنا طويلا الى ان القى العبد الصالح فاتعلم منه فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فِي البحر سَرَابًا فَسَارَ فلما وصلا ملتقى البحرين نسيا سمكتهم التي اتخذاها زادا لهما فأحيى الله السمكة واتخذ الطريقا في البحر مثل السرداب لا يلتأم الماء معه فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا مِنْ سفرنا هذا نصبا فلما تعب يا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه طَعَامَ طعام الغدوة لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال الغلام أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان فقد حيي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا قال موسى عليه السلام لخادمه: ذلك ما كنا نريد فهو علامة مكان العبد الصالح فرجع يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيع عن الطريق حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فلما وصل مكان فقد الحوت وجد عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام اعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس وهو ما تضمنته هذه القصة قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له موسى في تواضع وتلطف هل اتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال الخضر إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي لأنه لا يوافق ما لديك من علم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال ملتزما بطاعتك لا أعصي لك أمرا أمرتني به قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال الخبر لموسى إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فلما اتفق على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقي سفينة فركب فيها دون أجرة تكريمة للخضر فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها فقال له موسى أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها لقد أتيت امرا عظيما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال موسى عليه السلام للخضر لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلق بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل فأبصر غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر فقال له موسى أقتلت نفسا طاهره لم تبلغ الحلم دون ذنب لقد أتيت أمرا منكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال الخضر لموسى عليه السلام إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنني عذرا قال موسى عليه السلام إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك مرتين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 قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فسرى حتى إذا جاء أهل قرية طلب من أهلها طعاما فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتاديه حق الضيافه إليهما فوجد في القرية حائطا مائلا قارب ان يسقط وينهدم فسواه الخضر حتى استقام فقال موسى عليه السلام للخضر لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الخضر لموسى هذا الاعتراض على عدم اخذي اجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك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 أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا واما الغلام الذي انكرت علي قتله فكان ابواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا فخفنا ان بلغ ان يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له او من فرط حاجتهما اليه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يعوضهم الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهاره من الذنوب وأقرب رحمه بوالديه منه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وَكَانَ أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما وكان تحت الحائط مال مدفون لهما وكان أبو هذين الصغيرين صالحا فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبر ويخرج ما لهما المدفون من تحته إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف كشف ما لهما وتعرض للضياع وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما وما فعلته من اجتهادي ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة بالقرنين لما بينهما من ترابط إذ إن كل منهما سعى لحماية الضعفاء فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود منتحنين عن خبر صاحب القرنين قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده فأتبع سببا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 قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس في مرأ العين رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا قلنا له على سبيل التخيير يا صاحب القرنين إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره وإما أن تحسن إليهم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال صاحب القرنين أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا ثم يرجع الى ربه يوم القيامه فيعذبه عذابا فظيعا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا وأما من امن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنه جزاء من ربه على إيمانه وعمله الصالح وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين. ثم أتبع سببا ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وسار حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس في مرأة العين وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار كذلك وقد احاطنا بما لديه خبرا كذلك امر صاحب القرنين وقد احاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان ثم اتبع سببا ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأوليين معترضا بين المشرق والمغرب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وسار حتى وصل تغرة بين جبلين فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ذو القرنين ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أحضروا قطع الحديد فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال اشعلوا النار على هذه القطع حتى إذا احمرت قطع الحديد قال احضروا نحاسا أصبه عليه فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاع يأجوج ومأجوج ان يعلو عليه لارتفاعه وما استطاعوا ان يثقبوه من اسفله لصلابته قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا قال ذو القرنين هذا السد رحمه من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الافساد في الأرض ويمنعهم منه فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا خلف فيه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جهنم للكافرين نزولا أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني إنها هي إنا هيئنا جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل أيها الرسول هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم والواقع خلاف ذلك أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم, فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقائه فبطلت أعمالهم لكفرهم بها فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسل سخرية ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرمهم قالدين فيها لا يبغون عنها حولا ماكثين فيها ابدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لنتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل أَيُّهَا الرسول إِنَّمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى إلي أَنَّ معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه